عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةَ وَاللَّهُ قَادِرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ wala ni yo kole yo poum min biari kom sa da go إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرزوكم من دياركم وغادروا على إخراجكم أن تولوهم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 الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن وما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أذورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ف kotm وَnu feku ذ kumtukm ya kum bayلَ km وََّعَmhen kiإ fetakm شيء min waje kum ilلَ